فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشانه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم ان كن بعد ذلك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 بقدر فأسكنناه في وَإِنَّ وإنا على ذهاب به لقدرون فأنشانا لكم به جنات من نخيل وأعناب وأعنام لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين وإن لكم في لنعام العبرة نسخيكم مما في بطونها وَلَكُمْ فيها منافع كثيرة ومنها تاكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد رسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله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 فقال الملأ الذين كفه من قومه هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملاكًا ما سمعنا بهذا مَا سمعنا بهذا في أبى إنا لو ولين إن هو إلا رجل بجنة فتردصو بجي حتي حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسدق فيها من كل زوجين اثنين وأهلك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 وإن كن لم بتدين ثم أنشانا من بعدهم قرننا خلين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أنعبد الله ما لكم من لا ينغيون أ فلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره وكذبوا بلقاء الاخره واثرناهم في الحياة الدنيا ما هذا الا بشر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 فأخذتهم الصيحة بالحق فجعل لهم مثال فبعد للقوم الظالمين ثم أشأن من بعدهم قرون آخرين ما تسبخ من أمة نجلا وما يستأثرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثمّ أرسلنا موسى وأخاه أرون بآياتنا وسلطان مبين وسلطان مبين لفرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنوا من البشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بن مريم وأمه آية فَأَوَيْنَاهُما إِلَى رُبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً تَوَاحِدَة وَإِنَّ رَبَّكُمْ فَتَّقُونَ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ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 والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إلى ربهم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 سامرا تهجرون أفلم يدبر القول أم جاءهم ما لم يات آباءهم لولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به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 فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الواسقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم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 ولقد خذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد حتى إذا فتحنا عليهم بابا لا عذاب شديد لذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع ولا بصار ولا فئدة ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون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 قَادِرٌ وَعِندَنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هذا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ لِلْأَوَّلِينَ قُلْ لِمَنْ قُلْ لِمَنْ الْعَرْضُ فِيهَا إِنْ قُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قل فَلَا تَذَكّرُونَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَا فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَلَا تَذَكّرُونَ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 وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يُشْرِكُونَ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 قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ما تركت كلا إن كلمة هو قائلها ومن ورائهم ومن وراقي برزخ لا يوم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إن ها كلمة هو قائلها ومن وراءهم ومن وراءهم برزخ لا يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وَمنَنْ خَفَّت نَوزينُ فَأُولكَ الذيذينَ خَص فسَوُم فَأُولائكَ الذيذينَ خَصرُ فسَوم فيِي جَلَّ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شخوتنا وكنا قوما ضارع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 فاسأل العاديد قال الا بذ قال الا بذتموا الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون اف حسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون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 انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانتا خير